الخدس الاليه الوحيدان <تصفيق> الانسان <علاقة> مع ربنا. <تصفيق> ربنا بدأ هذه العلاقة بين هنا بدأ هذه العلاقة بناس أول حاجة عملها ربنا خلق الإنسان إن هذا نفت فيه نسمة حياة وجعله فطورته ومثاله ثالث حاجة جعله في الجنة يتكون علاقة معه وكان الله يظهر له بين الحين والآخر ويتحدث نعوه وكان يعطيه السلطانا وكان الإمكان صديقا لله يعيش مع الله في الجنة وكان يأخذ المعرفة من الله نفسه كان الله هو مرشد الروحي في كل شيء، وهو الذي اعطاه الارفاد الاول بالوصل اذا كيف حدثت الخطية الخطية بطراحة تتلخف في عبارة واحدة كانت السبب في كل السلال الخاصيه هي انفصال عن الله. الافتصال عن الله الانسان بيشتغل لوحده وركن ربنا على جنب. هذا الخطا. انسان انفصل عن ربنا. ولما انفصل عن ربنا كل الحاجات الثانية جت. ازاي؟ الخطيئة ان عن الله ان الانسان ان عن عشره ربنا ويبدا يعاشر غيره ابتدى يكون علاقات مع كائنات اخرى زي الحيوان يكون علاقات مع اعضاء ربنا فاني الشيطان عدو الله السبب ان الانسان ينفصل عن الله في معرفته ويأخذ المعرفة من طريق آخر من الشيطان من شجرة المعرفة من أي حده بدأ ينفصل عن ربنا حتى في وصيته بدأ ينفصل عن ربنا في شهوات قلبه وبدأ يشتهي الشجرة يشتهي السمرة يشتهي أن يكبر ويطير مثل الله ينافس ربنا بدأ الانسان ينفصل عن الله ولو شألتموني حاليا ما هي الخطية اقول لكم هي كما هي انتقال عن الله هيعة السكر الخطية يعني كذب ولا حنسان ولا سرق ولا زنا ولا غضب لا ابدا كل دي مظاهر مظاهر للانتصال عن الله عشان كده ربنا زعلان من الانسان اللي انتصل عنه شابه ومشي راح التتاني دوره على ستة تاني لما الانسان انتصل عن ربنا انفصل عن الحق لأن الله هو الحق والحياة انفصل عن الحق والحياة وتبع الباطل الحق ثابت لا يتغير والباطل كثير التغير الانسان لما انفصل عن الحق دخل في الباطل دخل في التغيرات التي لا تنتهي فاصفت كل يوم في حال وكل يوم في شعور أصبح مخلوقا متغيرا غير ثابت على وضعي. ولما انفصل عن الله انفصل عن الحياة فأصبح ميتا. لا تئس إنك حي وأنتمي. ولما انفصل عن الله انفصل عن القوة اللي كانت بتعينه فصار ضعيفا. لا يمكن تكون قوي إلا لو كانت لك علاقة مع ربنا انفصلت عن ربنا يبقى انفصلت عن القوة فصار الإنسان ضعيفا ينكسر عليه الثيران ينكسر عليه الحيوانات اللي بتحاربه ينكسر عليه أخوه الإنسان ينكسر عليه ذاته أصبح مخلوق ضعيف مش قادر يمسك نفسه ولما انفصل عن الله انفصل عن الحسنفان الذي كان له من قبل الله فضعت حيبته كان جمان الانسان ليه سلطان على الوحوش كان آدم عايز واسط الاسود والفهود والنمور وما كانش خايف فلما انفصل عن الله انفصل عن الحوة عن البيضة انفصل عن الوحار اللائق به انفصل عن الثورة الىهية التي كانت له واصبح ليس له صوره الهيه فاصبح عايش في الحقي ولما انفصل الانسان عن الله ضاع وقار واول ضياع والقرار انه طرد من الجنة طرد من الجنة وكان هذا انه وقف امام الله مذنب ومستحق للعقوبة والشيطان كان مقروض من الله ومعاقب رح نسيطر عليه واعلم السيطان نفسه رئيس لهذا العالم واصلح السيطان لخبه رئيس هذا العالم والإنسان داعث هدته داعث سرمته داعث سلطته داعث قوته وبدأ ينهار بالمساقل أيضا فدخله الخوف كانت بيخاف أبدا بدأ يخاف من الله وبعدين بدأ يخاف من الإنسان أيضا هل كان انا حائر اكون في الارض يكون كل من وجدني يقتلني وبدأ القلق والاضطراب يدخله وبدأ الانسان يقع من خطيه الى خطيه وبدأت الخطايا تسيطر عليه ولما انفصل عن ربنا انفصل عن الروح فسيطر عليه الجسد ووقع في خطايا الجسد واصبحت خطايا الجسد تحارب حتى الانبياء فقط سمشون فقط سليمان سقط جاود سقط كثيرون أصبح الخطية فرحت كثيرين جرحه وكل قتلاها أقياه وشيئا فشيئا بدأت الخطايا تزيد وبدأ الإنسان يتهاوى شيئا فشيئا والخطية تتنادى شيئا فشيئا إلى أن أصبح الخطايا الإنسان أكثر من شعر رأسه. هذا هو تاريخ القطيع على الأرض، وأصبح التاريخ كد المحتس إنسان. نفهمين الحاجات دي؟ نفهم من الحاجات دي إن القطيعة لا تُتَرِيح حتى تكمل. لا تُتَرِيح حتى تكمل. الشيطان اذا اوقع انسان في خطية لا يكتفي بالخطية يظل يتدرج معه حتى يخلكه تماما يفضل الانسان يتبحرج يتبحرج يتبحرج بغاية لما يلاقي نفسه نازل نازل نازل على طول مش عارف يمسك نفسه طيب ايه الحل الحل الوحيد هو الرجوع الى الله مفيش اوه كده الحل الوحيد هو تكوين علاقة جديدة مع ربنا الناس عاد لياخدوا الظواهر ويسيبوا الجوهر يقول الحل اني اثوم اني اكله اني ما مسانيات اني اعرف الكتاب اني اروح الكميسة كل ده قوي لكن الحل الوحيد اللي من غير كل الحاجات دي ملهج قيمة انك ترجع لله تكون علاقة شخصية معه تكون محبة بينك وبينه بدون هذه العلاقة بدون هذه المحبة لا فائدة من صلاتك ولا فائدة من صومك ولا فائدة من مطنياتك ولا فائدة من الاجتماعات الروحية ولا فائدة من كل هذه الوسائف اللي انت بتمشي فيها ما فيش غير ترجع لرفنا ارجعوا الي ارجع اليكم ما فيش غير ترجع ان كانت الخطية هي انفصال عن الله فالعلاج الوحيد هو الانفصال عن الخطيئة والرجوع الى الله نتيجة يرتدك اذا تاريخ الخطيئة ينتهي بالصلح مع الله ليس بالصلحة مع الله والبقاء مع الخطيئة لا شركة للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بالدعان صلح مع الله يعني صلح دائم لا رجوع فيه يعني محبة طيبة لا رجوع فيها لما انت تتاخد واحد والنهاردة تتكلم في وصه وبكرة تشيبه وإزا ما مفيه صلح صلح يعني محبة نرجع اليها كما كانت في الاول يرجع الانسان الى الله مرة اخرى ربنا هو اللي بدأ هذا الموضوع بدأ ربنا يكون علاقة مع الانسان بنفسه بدأ يكون علاقة مع نوح ويثقلوا عن الشر والاسرار بدأ يكون علاقة مع ابراهيم ويثقلوا عن الشر والاسرار بدأ يكون علاقة مع موسى ويختار معه سعبا ويفصله عن الشر والأسرار بدأ يكون علاقة مع الاسم عشر مع مجموعة جديدة ويفصلها عن الشر والأسرار علاقة مع ربنا من غير كده ما فيه سيدا مشكلة في الناس انهم يتمسكون بالوسائب ويفركون الله حتى في السلام زي السؤال اللي سأل واحد منكم انا عايز الدموع فاصبح متمسك بالدموع ومش متمسك بربنا خليك يا حبيبي مع ربنا ده ما جت دموع ده عمر ما يهمناهم ناس زي الانسان اللي يجعل كل هدفه انه يكمل مجموعة من المزامير لازم يقولها وان الهاش يبقى تعبان وان قالها يبقى مبسوط حتى لو لم تكن له علاقة عاصفية مع الله اسمع الصلاة بيه. لا مش هي كده ان جميل لها قوتها وبركتها وتأثيرها وفاعليتها بشرط ان يكون في علاقة مع ربنا انك بتسلوا ليك علاقة ليك فينا بالله رجعت للحب القديم من غير هذا الحب من غير هذه العلاقة تسلم وهناك الفتور وهناك السرحان وهناك طواسة الفكر وتسلم دلا عاطفة ودلا حرارة ودلا ايمان ودلا شعور بالوجود في حذرة الله لأنها مجرد ممارسة وما في علاقة من دولة انا خايف ان الناس ينشي الهدف في الطريق ينشي ان الهدف الوحيد هو ربنا وينسى يكونوا علاقة مع ربنا زي الانسان الذي يصوم وما فيش بينه بين ربنا علاقة يصوم بالمية والملح ويزود على الخمسات اليوم اسبوع كمان ويصوم من غير جيد ويصوم من غير حاجات حلوة ومن غير صديق وينقطع للغروب ومفيش علاقة مع ربنا يبقى عمالنا ايه مع النهات حاجة احنا عايزين نكون علاقة مع الله كما اتعناها تمسك فرقنا خدا وتناديه ليل نهار وتدينه قلبك وتدينه عاطفتك لكن مش مجرد اكل وشرب مش مجرد أكل وشرب الأكل والشرب بيساعدوا على هذه العلاقة الامتماع عن الأكل بيقوى الروح وبيخضع الجسد وسيلة لتكوين العلاقة أما العلاقة مع الله فهي الهدف لأمن خطية من أولها هي انفصال عن الله كان كده ربنا عايز يلغي هذا الانفصال عايز يرجع السلة مرة أخرى يقول ارجاعوا إلي وأرجع إليهم ربنا علشان يرجع هذه العلاقة قال انتم البسد وأنا الرأس أنا الكرمة وأنتم الأغسان كل غسم يثبت شيء. علشان نعطي خمس لا يثبت حيان ايه يعني يكون انا وهو واحد عصارتي لتجرب عروض قال انا العريس وانتم العروض شون علاقة مع ربنا لا مناس بيهتموا بالوسائق ويتركون الهلاقة القلبية الحقيقية الخدمة اللي انت تخدمها ولا مجرد نشاط مجرد حيوية مجرد جري مجرد حركة مجرد كلام مجرد علوم ومعرفة لاو حليل هي علاقة مع ربنا انت لك مع الله وابتنقل هذه العلاقة الى الناس انت دقت ربنا وعايز الناس يدقوه انت جربت محبة ربنا وعايز الناس يجربوا محبة ربنا انت عشر في عشر صلى الله وتمسعت بيها وعايز الناس يعيشوا في عشر صلى الله وابنسعوا بيها في علاقة ما فيش غير كدة لكن تقول لي بخدم ومعايا كل رأس التحضير وما كلام وما صور كويس ان كانت تؤدي الى علاقة ومش كويس ان كانت مجرد كلام اللي ملأت الجوة كلاما الخطيئة هي انفصال عن الله ولا يوجد علاج إلا الرجوع إلى الله وإيش ثاني والثبات في الله وإيش ثاني ودوام العيش مع الله من ثلاث يوم واثنين وأسبوع وأسبوعين وفترة الصيام وفترة التدريبات الروحية وفترة على كده لا حاجة دائم على طول لهذا السبب. تشعر بالعذاب في حياتك الروحية وتشعر بالحرارة في حياتك الروحية وتشعر ان حياتك بقالها طعم وتشعر ان ربنا جواه، وتشعر ان ربنا معاه وتشعر بان ربنا بيجيب لك لزة في حياتك حياتك بقى الحصاب وتشعر بانك عايز تبقى مع ربنا كل وقت وهنا سأتي فضيلة الالتساق بالله اما انا فخير لي الالتساق بالله كما قال جاود النبي الالتساق في ربنا والحج هو اللي بيجيه للسلام هو اللي بيجيب الطوم هو اللي بيجيب العراية هو اللي بيجيب الاعتراف هو اللي بيجيب التداون هو اللي بيجيب كل عمر من أجل الله الذي ابثت أحب عود معه أكلمه ذات الصلاة من أجل الله الذي ابثت أحب أتأمن في كلامه جيه الكتاب من أجل الله الذي أحبثت أحد أسنا والجسد ودمه وأثبت فيه وهو فيه إن أعرفت أن الخطيئة انتصال عن الله تبعد عنها بكل قوتك لا تبعد عنها من أجل العقوبة ولا تبعد عنها من أجل الدينونة ولا من قبل انك في حياتك ولا فقصت ولا غير وعايت ترجع تاني لا اترك الخطيئة لانها تبعدت عن ربنا من قبل ما حبت ربك تبعد عن هذا الانتصال وتكون علاقة جديدة مع الله هذا الانتصال عن الله بيكون انتصال جزئي او انفتال كلي الانفتال الجزئي زي المريض والانفصال الكلي زي الميت وربنا في شفاء المرضى كان رمز لهؤلاء الذين انفصلوا انفتالا جزئيا عنه وفي اقامة الموتى كان رمز للذين انفصلوا انفتالا كليا عنه سأطمح موتى والشخص اللي بينفصل عن ربنا بينفصل عن كل طرقه او تتحول طرقه الى شكليات لا فائده منها طرق ربنا ارجع مرة ثاني لربنا ارجع له بالصلاه يعني ايه بالصلاه يعني اسكب نفسك امام الله واقول له يا رب انا عايز انا عايز ارجع اليه انا من غيرك ما اتواج حاجة ابدا انا فقدت حياتي لما فقدت وفقدت لجتي وتعبتي لما فقدت واصبحت حياتي لا شغوة لها ولا طعم له اسكد نفسك امام ربنا قل يا رب انا اريد ان ارجع اليك ولكن اعدائي قد اعتزوا اكثر مني تشيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله ارجع لربنا وقل يا رب انتشيني وخذني اليك مرة أخرى. يقول له انا فقدت قوتي لما بعثت عنك اعطيني قوة خاصة من عندك اعطيني معونة خاصة لكي ارجع بها كثير من الناس ساعة يسألوا يقولوا عايزين نرجع لربنا ونرجع الزال ارمي نفسك اصابي يقول و... له انا عايز اقوم من هنا وقد اخذت بركة خاصة وقد ارجعتني اليك وقد حذبتني ضمن اولادك ومش بس غفرتني خطيتي انما عنقذتني من محبة الخطيه على الاطلاق قولي يا رب اني مش ممكن ارجع اليك ومحبة الخطيه في قلبي شيل مني محبة الخطيه، مش انا اترك الخطيه وارجع اليك فانت تسجيني واتتركني محبة الخطية انا لو كنت قدر اترك الخطية ما كنت ارجعت من زمان لكن انا عايزك تخليني اترك عايزك تجيني قوة عايزك تقودني في موكب مصرتك صدقوني يا اخوتي الان كان الناجح في صلاته. هو الإنسان الذي ينجح في توبته. وما أصدق قول ماري إسحاق حينما قال: من يظن أن هناك طريق آخر للتبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. لأنك بالصلاة تأخذ قوة ترجع بها إلى ربنا. لذلك. اغسد نفسك على عمل الصلاة اكثر من اي عمل اخر لانك بالصلاة تجيل الفاصل بينك وبين الله وترجع اليه مرة اخرى عجيب جدا ان الناس كتار يفضلوا الخدمة على الصلاة ويفضلوا الاراية على الصلاة ويفضلوا التأمل على الصلاة ويفضلوا الاجتماعات الدينية على السلام ولذلك يفصلون في علاقتهم مع الله ويبقى صلاة سلام وليهم قراءة وليهم خدمة وليهم اجتماعات واثنى الوقت منفصلين عن ربنا في علاقة لا ارضى على ربنا ارجع لربنا وخذ منه بعض الناس يجنوا ان الصلاة انت بتعطل لربنا بتعطيله كلام بتعطيله وقت بتعطيله مشاعر الحقيقة الصلاة في عمقها هي عملية اخذ من ربنا هو المعطي مش الاخذ الإنسان اللي يصلي ويظهر في صلاته إنه أخذ من الله هو الإنسان الناجح في صلاته اللي يظهر إنه صلى وأخذ من ربنا أوى يبقى صلاته ناجحه صلى وأخذ من ربنا بركة يبقى صلاته ناجحه صلى وأخذ من ربنا ثوبة يبقى صلاته ناجحه صلى وأخذ من ربنا كثيرة في الحياة يبقى الصلاةه ناجحة صلى واخد من ربنا صلة بينه وبينه يبقى الصلاةه ناجحة هذا الصلاة ربنا يقول لك تعالى تعالى صلي على سمع عاطية وانت تقف كلمتين وتزهق وتزايق وتشيد الصلاة وتمشي من غير ما تاخد منه حاجة وردتني يغسلك بالتغرب انت حديده نشيت بسرعة قبل ما تاخد ليه ما انه كنت حديد ليه نشيت بسرعة ليه تردتني قبل عم اعطيه جهة ونشي طب انشي وبعدين تدور على ربنا نتلقه ويردت انشي وبعد من غير ما تاخد حاجة لنت تمشي وقد ضمنت انك اعطيت لربنا كم دقيقة وتيجي في الاستجل للروح وترى عامل علامة صحة على الصلاة الصلاة في ايه تاين ايه الصلاة دي اللي انت عملتها اعطت من ربنا انت انت كنت في ربنا كده ويتقول له انا مستايبة انا مستايبة عشان كده الصلاة عايزة طول بال بدون طول بال قد تاخدتي لازم تطول ذلك في الصلاح تقول يا رب نعرف قدامك ومش عايز أسيبك غير لما أخذ منك اللي أنا عايزه. ما أخذتش قديم ناسك فيك ومش هسيبك لا أتركك حتى تباركني. فيك أن ولم أرثه هذا هو الجهاد في الصلاح الناس ما تعلموه في ليسكر الصلاة يقولك المتيره ماشي عن يصلي على الماشي لا اتكلم لبين فعث يا حبيبي انت صلي وينسك فرق بنا وخد انه خدتش انه مش النهاردة انت وقعت اثنين مش كيب يقول عليك الاله الصيب والاله الحنين ويقول بتقول اسأله تعطى وقلبه تاخده طب انا طلب من الشمس يغلب ناخد خل بينك وبينك بينك بينك هذا الصراع وهذا الجهاد في الصلاة وحين اعزن تأخذ من صلاتك عزاءا ويمتلئ قلبك حبا وتأخذ حرارة السلة ولا تكرر الكلام باطلا كالأمم وإنما تسكب نكتك ستيباً أمام الله كما وقفت حن أم سبقين كانت تصلي صلاةً وتكي بكاء وتنزر نجراً ولم تخرج من الهيكل إلا ومعها وعد إن سيكون لها إبت ده النبي كان لا يترك الله حتى يأخذ يصلي ويقول يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني وبعدين وبعدون يبعدوا عني يا جميع فاعل الاسم ان الرب قد سمع صوت صلاتي الرب سمع صوت بكائي الرب لصلاتي قبل طبق انت بتقول ابنيها يا رب لا تبكتتني بغضا بقولك اتبدي لشقتك لا دا كان الكلام دا في الاول بتقول كسب الذين يحضنوني ان كان في الاول لكن انا خدت يقول انا اتجعت ثم اتصيقضت لان الرب اخاف من رضوات الجموع القائمين علي ليه اخدت حوة. في الاول كنت بقول كسر الذين يحزنونني لكن دلوقتي اخدت خوة اخدت طمعانينا ما تستش ربنا يصلي داود وقول اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله لانه يتكلم بالسلام لشعبه لابداء كلام يصلي ويستنى لما يسمع ما يتكلم به الرب الاله انه يتكلم بالسلام لشعبه عيبنا في صلواتنا ان احنا بضيئك بسرعة بنزهق بسرعة ما بنغباس ناخد كل شيء ونجري ليه يا حبيبي كده ليه كده سوم بالك على ربنا واتخانق مع ربنا واخد من ربنا وقل له مش كايبة مش كايبة الولايات الصغيرين دول اللي بيصلون لك بالدقيقة والدقيقتين ويبقوا ويمشوا انا مش من ياضي انا قاعد لك هم انا رغط لك الحساج انا ناشق في قرون المسجد انا متنتج بيه انا همسك علي جميع وعودك واتفاهم فيهم يا رب بناي الصغير فتا ده يعني سيبك من الصراع ورسماء ده زي ابنه في الصغير بيقولك لازم تديله اسمعوا لوحد يسيد ابنه الصغير وما يجلوش مرة بالاخناع مرة بالفكة مرة بالخماء مرة بفوز البال المهم ان تسيبش ربنا وان لما تاخد منه حاجة تشهر الف في المية وانت في هذا الصراع انو احتيت الانفصال عن الله راح، وانو اتكونت علاقة ومش ممكن بعد الصلاة زي يدي تخرج من الصلاة وتخش الى الله لانت تفقى مكتوف من هذا الصراع، مكتوف وانت بتقول له مش تايبة مش تايبة ازايها تخرج تخفض لذلك الصلاة تعلم الصوبة والصلاة تعلم المحبة قول بسلم الزر حرارة طيب يا رب حسلم الدين الحرارة من عندك بسلم الزر تركيز حسلي يا رب ودين التركيز من عندك بسلم ما فيش في ايمان حسلم الدين الايمان من عندك خد يا رب صلاة زي ما هي كده لعدلها كده لتعافتها كده زي ما هي كده نجيπό من عندك صلح سلح وردك الحاجات ما بتبتديش كاملة انا هسلي والكمال من عندك هسلي بدون روح والروح من عندك انا هاخد منك كل شيء مجانا ومش اقولك بالزراعي البشري هتحول الى انسان روحي انما بمعمتك وقوتك وبركتك ومعونتك وروحك الفدوس انا عايزكو تعملو كده من اجل نفسكو من اجل التنية من اجل المجتمع كل اللي بيشعش فيه سلي الصلاة الحوية لما نسمع عن الرسل انهم كانوا يصلون فيتزعزع المكان من الصلاة يتطلع صلاة ايه دي نسلع صلى ايه اللي بتجعجع المكان نسمع عن سليمان المصلة انصلأ الهيكل من الزباب وكلمه الله فشين الصلى اللي انت بتسليه نسمع عن موسى رفع ايديه يصلي مجيس يشوى بينفكر برفع يديه موسى نسمع من السلاح في قوتها السلاح التي تأخذ السلاح العديدة جحدي مش اتعطاك إليسا وحطها على الولد الميت ما درانيش هذا لان جحدي ما فيوش هو من الداخل جنيش عدخل في الخط شخص قيل امام رجل شخص قوي امام ربنا يعرف كيف يكلم الرب ويأخذ يعرف كيف يكلم الرب ويأخذ موسى النبي يوقف يكلم ربنا قال له ان تغفر لان تمحو اسمي من كتابة الذي كتاب ايه ده الرجل بيتكلم بالسلطان لعسن بحب، لحب لقوة قال له خلاص اتفاق إليه بتاع إبراهيم كلم ربنا وقرب من اللي هو علي حاضر لو خمسين حاضر لو أرجعين لو أرجعين حاضر عشرين حاضر عثر حاضر أخذ وعود من ربنا ليكن لكم طول البال طول الأناه في السلاة لكم الصلاح التي تأخذ الصلاح التي تكون لها كموسها أمام الله الذي تجادل الرب، الذي تصارع الرب، الذي تأخذ من الرب، لكن نصلي الميتين ومشينا، فيهم تعزية ما يهمش، فيهم قوة ما يهمش، فيهم استجابة ما يهمش، لا مش هي للصلاة، ان كنت تصلي يريدك تدخل في اتشجابة الصلاة اثناء الصلاة او تدخل في شماع وعد الله بقلبك يشبع جنيك اثناء الصلاة وهكذا تكون صلاةك لها قوتها وصلاةك لها تعليق هذه الصلاة هي اللي تشعر ان الحاجب المتوسط اللي بينك وبين ربنا جال وتشعر بالملائكة صاعدة على السلم الالهي ونازلة بما تسلب وتشعر بيد الله تنسد وتنسح كل جمع من عينيك وتشعر وانت تصلي كما قال داود لتدخل في البطي الى حجرتك لتدخل في البطي الى حجرتك تشعر ان صلاتك دخلت الى حجرة الله تشعر ان واحدا من الاربعة والعشرين قسيسا قد اخذ صلاتك ووضعها في مجمرةه الزهدية واصعبها بخورا ذكيا الى عرش الله تشعر بمثل هذا العذاب تشعر ان واحد من السارقين قد اخذ غمرة من على المذبح ومسح بها شفتيك وقال لك قد تكثر عن خطيئتك تشعر بالاتجابة يريد مدرب انفسنا على هذه الصلوات مدرب انفسنا على الوقوف في صراع مع الله وفي جهاد مع الله الذي فيه كل الخب والذي له المجد دائم من الآن إلى الأبد. ليأت راء الله علينا يباركنا و علينا و نحمنا بالصلوات التي ترفعها عنا كل حين على ذكر الله الصاهر قديسة مريم. وكل من شاك الرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح المتعبدين والخديثين الذين عرض الرب بأعمالهم يتشالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الساهر وبركة الخديث نار نركض الخديث الأنبر رئيسه وبركة شيد العزراء أولى معاكرا بركاتكم المقدسة وهداتكم ومعونتكم ورحمتكم وستفاعدكم فلتاتكم معنا كلنا امين داخل الزجل امين انتون علي عبرنا جعلنا مستقرنا قل بشكر يا ابانا الذي يجتمعك يتكتس اسمك يأتي ملكوتك تكن نشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا يا ايكم يبي من الشرير للمسيور فشعرتنا لأني ذاك الملقى لكم محكة الله الآية ونعمة ابن الرحيد وثاركة ونبتة رحضتت تسمى جميعكم يذهبوا في السلام تابتت معرفة قائلا لكيب كنما تريد ان تشترك في العمل مع الله تقول يا رب اريد ان اشترك في العمل معك ليأتي ملكوتك ليأتي ملكوتك وأنا نايم لا ليأتي ملكوتك وأشتغل معك في الملكوت وأقول أنا من خدام الملكوت وأقول أنا من ذناك هذا الملكوت وأقول أنا من العمال بدو هذا الملكوت زي ما قال قول الرسول عن السيء وعن ذنينه نحن عاملان مع الله فأما الله يعني الجيل احنا كسفراء من المسيح ننادي كأن الله يعز بنا ننادي أن مع الله اصبحنا خدام الملكوت، خدام الكلمة لنطر الكلمة في كل مكان لكن تقول ليأسي ملكوتك ولا تشارك في بناء الملكوت، يبقى كلام ملبس معنا يبقى انت إلا اللي من اجل الملكوت. انت لما تسأل نفسك وانت بتصلي وتقول انا بقول ليأتي ملكوتك فماذا فعلته انا لبناء الملكوت بيقول اه انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب بيقوله يا رب اناك مناك رجح عشرة اناك الواء اللي وزناك اللي بجتهاني رجحة خمس وزناك اخر سمتني في عبارة ليأتي ملكوتك كأنك تسمي وتقول اطلبوا الى رب الحصاب ان يرسل شعلة لحصابه هم دول اللي هيجمعوا اولاد الملكوت هل عبارة ليأتي ملكوتك بتقولها من كل قلبك هل بتذكر فيها حالات خاصة؟ هل بتذكر فيها مرافض معينة للخدمة؟ هل بتسلي فيها من اجل الذين يشتغلون في الملكوت؟ من اجل الرعاة ومن اجل الشهنة ومن اجل الرعاة ومن اجل المبترين ومن اجل الخدام ومن اجل المعلمين؟ هل انت مسئول ليأتي ملكوتك؟ ما تكتب ان يكثر من عدد الكضيات السالحة التي يتعلم منها الناس لكي ينتشر ملكوت الله على الارض هل انت تنظر الى خريطة العالم وتقول للوحش ملكوتك وفي البلاد الثلاث بأسرحة لهات الملايين لا يعرف الله حتى الان او تسمى الله رحمة او جودة او كنفوشيوس او ادي اسم اخر هل انت بجوء فتول يا رب لماذا لم تمتلك هؤلاء تعال يا رب وملك ليه يا رب سافت ليه من تستغلشي ليه من تملكتي اذا كنت قد جمت بني كافي لخلاص العالم كله فلماذا لم تخلص العالم كله حتى الان لماذا انت يا رب سافت لماذا لا تسارع مع الله في اغارة ليأتي للكوتك تسارع من اجل كل انسان تهرط خطيته وتهرط المبعيد عن غرفنا ده ملاش قل يأتي ما لقوتك بالنسبة لشعب الكنيسة اللي احنا فيها دي هذا ايه شعب هذا الحي وعياد الكنيسة في هذا الحي سموها فيهم بيج وكل فيه وسموها بيجي لما ادخلت الكنيسة كده يتلعني الساعة ثالثين الساعة مليان وانت عارف ان الشعب المنطقي يملاها وانا نبنئين ثلاثة اربع زيئت ثلاثتك اقول لي يا رب اليأسي لنكوتك تعال عندك الخلاثة الخبر اللي في الكنيسة دي وانك اعرف فيها جد واقعب ناسي من مهم من ومن الديوت ومن النوب ومن الفراش ومن البعض عندك تعال يا رب من قوتك يأتي ملكوتك طلاخ من أجل كل إنسان على الأرض لكي يدخل في الملكية الله تعالى. يأتي ملكوتك رطنا طلاخ عليك أنت على كل ذوق فيك. لا يرطن أن يك كل ما عدل ثالك. إنسان كوه من ضيعه من نكش رطن. لا ين يطلع منه غلط. وبكلامك تتبرر وكلامك سدان. جايز جانب ربنا جان لك كل مع هذا بعض الحواس عندك ملاش ام تعالى يا رب قل لك هذا القلب لانك بتقول يعطيني كلبك واذا انت مكسل قلب كل حاجة بعد كده الوحيد من اما تلاقي قلبك اتبعي الحدث لحدث حينما الهنس يا رب لا فيوقتي ملكوتك على هذا القلب انا مقدرش اترر فيه مقدرش اوديه لحصة كم غيرك انت تاعت هذا الخل ده تاعت انه ليس لي ان اعطيه لغيرك هالربنا بيملك وقتك مثلا نشوف حد متواضع قد ربنا ربنا ده الاراجد قليله يعني ايه راجد قليله يعني هو بيمتلك حياته كلها ومع ذلك مش نتي يأسه يقول لك يقولك طيب يا اتني اجيني يوم في الأسبوع يقولك حتى اليوم أنا يوم انا يشهد بترحى مش راضي وبعد ما تقول بترحى مش راضي توقف تقول لي ليأتي ملكوتك يقولك لطايل حياتك كلها ولا طايل حتى يوم في الأسبوع يبقى يقولك اللي بتقول لي ليأتي ملكوتك انا طايل لم يليشيك عدد ربيني يقولك فبتيني الفكور جتيني هوائل جتيني أول ساعة في اليوم قل لي يا رب مش حادي فبتيني أول خمس دقائق فقل لي مش حادي وكل جرأة فقل لي ليأتي ملكوتك وقل لي كانت خمس دقائق شو لم ملكوتك فقل لي كنت اللي قاعدت أعلنه فقل لما الأرض دي كلها تبقى مملكة الله ويفير الله أهو مالك لهذه الأرض مش ينمتها ملكا أرضية لأن يقول لك ليست من هذا العالم إنما يملكها ملك روحيا ملك روحي فرع الروح الناس ملكه وقلوب الناس ملكه وأفكار الناس ملكه وألتنة الناس ملكه وحواس الناس ملكه ووقت الناس ملكه إن لم تستطع هذا، فعلى الأقل من ربنا ما تستطيع. إله ربنا من لك يوم في الأسبوع يفسع كله، من لك أي في النهار، أي من دقائق من النهار تفسعك، من لك جزء من كل يوم في السنة سخر ربنا في حياتك عيب الانسان انه بيعيش في غرب عن الله ربنا كغريب بالنزاله كل النهار مشغول تغيره مشغول تغير ربنا ومن عالم مالك في الانسان مالكه كذلك فصلناوا عندكم كالشتال نيزان لهذا الشك واحدة ساعة العالم واحدة ساعة ربنا والساعة العالم تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد لما لنهتها <تصفيق> على الأرض والساعة ربنا وفي القارب كيف يحدث في روح الهاتف ونبتن نشهر من الهاتف يا ابني يعطي لقلبك في خرج منه في الاول كذا وخرج كذا وخرج كذا عشان تقدر تملك هتمركه جهاز انا هشتاج لخيوة سامي خلوة في الاول حبما يتقل الملكي جي على سكان تنين يبتنا سمون هكون عايزين لك ما دوته العالم والاشياء التي في العالم يبقى عبارة ليأسي للك بتقولها بلا معنى بلا معنى صلاح شدني انا في عبارة شويه كده انا كنت هقول له ثاني هقول له يا رب انك انا مش قادر اسيك تعال انت خد نفس من القولة الله يغتسب والغاسبون يختففينه تعال انت اغتسب قلبك كل عموة واختف وخليه يبقى ساعدك اذا كنت انا مش قادر خلي نعمتك فيه وطرحاتك الان على طوب وتقول انا ما تتركنيش لحرية خاصة اذا كانت لا تتسجق نحوك فتعال انت تقولتك تعال لا تتركني لنفسي ربما نبت تخطي ولا تتبعك يريدك انت يا رب كيف جملك وانتما عدارك ليأتي ملكوتك لا تكون عهدا منك الى الله انك بتعاكد انك تأتي بالكامل قل له انا يا رب لن ارقى الى مستوى العدد ما وصلت الشيء انا عارف ضعفي كما عدت الله رعدا حاوسا ليتني من خلص ضعفي لم أعد يا نوعاتك وما سد يا نوعاتك وما سد أنا أبارك ليأشي ملكوتك ما دي إلا صلاة منسحك فاتلق منك أن تأشي بنفسك وتستمر هذا القلب ولو تخطفه خطفا ولو تنجعه نزعا من العالم ولو تستمر القوة ايه وانا وقت بس اسكت اسكت حاول لاقي انا قطع غلط قرب في بالي او مشاع ويعوذ بالله من هذا الهوى ما بنفس وما عنديش جديه في حياتي الروحيه وكل ما انزل يكاد ارجع في ثاني اقول لك ايه دلوقتي ملكوتك تعال يا ركحتها منك تعال انت. انت يا رب يملك هذا القلب دخل روحك بعكدود دخل يعني دخل قوةك اختفتني اختطاقا من هذا العالم كشعلة منتشلة من النار كشعلة منتشلة من النار زي ما في نقود زكريا اصفح ثلاثة من نسبة لهذا زي شدة خشبة وقعها في النار وبتشتعل ورد في الحال أليس هذا شعلة منتشلة من النار راح تفحى من النار قبل ما تتفحى قبل ما نقع من النور هو مشتعله الشيء ده تعالى يا رب انت شيلني من النار كشعلة جعلني كشوله من تحت النار اخذني الىك وكنت لا انا آشي اليك. سعال انت اليه تعالى انت الي يس دعاء يا رب ليه اسمك كيف يأتي هذا الملكوت ملكوت الله نحن الثقاب وابناء الملكوت ليهم ثقاب في التسويبات في العزة على جبل. ربنا اتاني بعض الثقاب من الملكوت ده اول حاجة قال صوبة للمسيحين بالروح لان لهم ملكوت السماوات عايز تقول يأتي ملكوتك بالفراحة كده خلي عندك انتحاق القلب والمسكين بالروح لان صوبة المسيحين بالروح ما اللي لهم الملكوت الخبرياء هي اللي بتمع ربما يخش قلب الانسان اما الانتحاق قريب هو الرب من المنسجر القلب قريب هو الرب من المتواضعين بالروح كان عبارة ليأسي ملكوتك معناها اعطني يا رب تواضع القلب اللي انت سمك فيه سب ايه علاقة السوادع بملكوتا اللي يعني طول ما تعتمد على زكائي فزاكي هي اللي بتملك شكري هو اللي بتملك هو اللي بيصرف الامور عقلي هو اللي بيخش هو صاحب الملك لكن يمين ما قلوا انا يا رب سأبت من عقلي سأبت من عقلي سأبت من تشكيري سأبت من قيادتي لنفسي وانا اريدك ان تلمك هذا العقل وتوجهه لان انا مش عارفة تكتر مضبوط من اللي قولك الماضي الانسان المنتحق القلب توبة للمساكين بالروح لأن لهم ملفوف السماء. ربنا عايزك تسلم حياتك ليه انت مش قادر تسلم ربنا حياتك؟ لأن حياتك دي بقثة عقلك، بقثة شكرك، بقثة عاطفك، بقثة ذكائك، بقثة حكمتك. فربنا مش قادر يقولك أصل كل ما بي. أرجحك وكل ماذا خصف حياتك أنا أعلى كون لي مشيك أره ماشي بي لا يا رب أنا المراري هنصحك وأقدم لك هذا العقل وقول لك عزيزي عن أيوب أيوب النعيب قال له تكلمت بما لم أعرف دعجائر شرقي لم أعرف تكلمت دينا لم أعرف أنا رب أندم في التراب والرماد وأسلمت العقل واسلمك القلب واسلمك الارادة وقلت كل مشاكتك شبه هو ده المسكين بالروح اللي بيأتي به الظلقون يا مردنا عايز ينلك حياتك ويلاقي عقلك يقول لا أنا أعمل دي لا ما عميش ريش لأ أنا رأي كذا لا أنا مواشق على دي لا أنا مش مواشق حتى ما يردني دخلت حياتك كل الثلقين عارفوا بس اني تساقش تساقش انت يعني هترغلت نقوسة كده علشان اخبالك اني تساقش مره واحد مثل رأسه والهي دي استمر المحرمة اللي كانها آدم سيبه حدث مبيع أنه سيبه إنسان زردي سيبه انتكين في, في الروح ولا أرد بني أعرش بذكر ولا ده أنا إني كنت العقل مصطبخ جميعا تعايد وولي السكر يستهى شيء جميعا تعايد ووجه السكر يوضيها لي أنا بتاكن ما لا ما قلت ليش بتاكن يأتي ملكوتك مش تستقدر تقولي اللي تاكن نشئتك مش الحجات النسلة وارا بعضيه فالأول يقولي اللي, لي... اللي يأتي ملكوتك تعال العقل والقلب تعال انك العقل والقلب والإرادة فبالتاكن نشئتك هذا طبعيك لكن ربنا لا ملك العقل ولا الكلب ولا زرادة وغلطة نشئتك وغلطة نشئت الزائر انت انت راد اسملكم لاني واحد يشترى من, من اخط دفع تمن عربية ويرقوا الايضا ويقول لك ولا يقولوا لا يستلمونه دفع تمنهد عارب تمنه يقول كده انا دفع تمنك دفع تمنك خلاصة لي مليك مليك. مليك. من يكدي مليك كنا من النساكين بالروح لان لكم ملقوش السنوات الانسان المسكين اللي يخجن حياته لربنا بالتفكير في ايه تاني عايز ربنا يملك عليك احساس حياتك الى بساطة لكي يملك عليك الرب بيقول ان لم ترجعوا وتطيروا مثل الاسفال فلا يمكن انكم تدخلوا ملكوت الله ان لم ترجعوا وتطيروا مثل الاسفال لانكم تدخلوا ملكوت الله والله يا لا يأتي ملكوتك يقولك خليك باية الطفل ارجع اذا الحياة مع الله في قيملك الله تحتاج الى بساطة قلب تحتاج الى براء الطفل على سنة صنعين لك على قلبك لما تبقى كبير انك تقود نفسك بنفسك تقوله ارسى انا بلقى السنة من غير يقولك طيب نفسك بنفسك. لكن يريد كل واحد يقول يا رب انا سأظل فشلا امامك ولا اريد ان ابصد طفوليتي ابدا فكل حاجة هسألك اقولك يا رب انت عارش علمي يا رب طرفك شكني سبلك اجعلني كفشل امامك امسكني ايدي وقضني في الطريق انا مقدش اخد نفسي لا اريد ان اعلم في يوم الايام انني دلرت في النظر في الروحيات أبداً أبداً أنا لساً اشترك إلى قيادة ولهذا كانت الحياة الروحية هي حياة سلمدة مستمرة مدى الحياة عشان يبقى زي الأطفال سلمدة مستمرة إن يمترجع وتصير مثل الأطفال لا يمكن تدخلوا ملكوتاً الله نكلمك الله عليك لملكوت الله ملكوت روحي لابد ان تعيش في جسم روحي وتسلك حسب الروح لكي يملك الله عليك إن سلكت حسب الجسد يبقى يملك الجسد إن سلكت حسب الناس يبقى سملك الناس إن سلكت حسب العالم يبقى يملك العالم إن سلكت حسب الخطيئة يبقى يملك الشيطان إن سلكت حسب الروح يبقى يملك الله إذن عبارة يأتي ملكوتك تحمل معاني أخرى تحمل معاني اعطني يا رب براءة الأفضار